Book two. Nine. Nine. Nine. o ي ا م ا ل s س ب و ع e week. a y s the w e n a y e t h ا ل ث ل ا ث ا ء ا ل ث ل ا ا ء ب و ت ا ل أ ر ب ع ا ء ا ل ر ب ع ا ء ا ل خ م ي س ا ل خ م ي س ا ل ج م ع َ วันเสาร์วัน ا ل <ب> <ب> س ب ์วันอาทิตย์ د สาร์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ من الاثنين ا ل ى ا ل ا ح د من الاثنين إلى الأحد. يوم تي نين كي وان جان. اليوم ا ل ا و ل هو الاثنين. اليوم ا ل ا و ل هو الاثنين. يوم تي سع كي وان أنكان. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. ونَتِيَّ ثَامَمْ ك و َّ ن ْ ت اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الأربعاء. ونَتِيَّ ثَامَمْ ك ُ و َّ ن ْ اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الرابع هو الخميس. วันที่ ا هو ا ل ج م ا ل ي و م الخامس هو الجمعة.اليوم الخامس هو ا ل ج م ع ة ا ل ي و م السادس هو السبت.اليوم السادس هو ا ل س ب ت ي ت คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาท์ันอาท์วันอาวันอาวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์วัาทิวาทานอพียงวัาทวัน ن า ن านยาวัน نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.